بسم الله الرحمن الرحيم ألف من تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويغطون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقدون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 خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواتي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماءا فأنبثنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال المبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ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 فنشكر لي ولوالديك إلي المطير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي وارجعكم فأنبئكم بما كنتم تعمدون يا بني إنها إنتكم إصالة حبة من خردل لفتكم في حفرة أو في السماوات أو في السماوات أو في الأرض أحبها الله إن الله لطيف صبور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أطابك.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 وَمَن تَقَفَّرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نُضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ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 ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت, ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفت واحدة إن الله سميع بطير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون طبير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 وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البرد فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما